بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا فليعلمن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 ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعمروا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم, ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَأَنِ ٱرْجِعْ إِلَيَّ فَأُنَبِّئَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى ٱلصَّـٰلِحِينَ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا ذا أودي فإذا ذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذابنا ولن جاء نصر من ربك لا يقول إن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا منهم مع أثقالٍ ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجناه وأصحاب السفينة وجعلناه آية للعالمين.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 وَإِن تُكَلِّبُوا فَقَدْ كَلَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ أَو لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِي اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعدزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولاد ذاك من رحمتي وأولاد لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قال قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم.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 إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهن النبوة والكتاب واتيناه أجرا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فإنكم لا الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المُنكب، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أدنا بعذاب الله إذ كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. وَلَمَّا جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا قالوا إن مهلكوا أهل هارين القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمذن فيها لن نجئن إلا امرأة كانت من الغابرين، ولما جاء الرسل لانقضى بهم وضَّاعَ بهم درعَ، وقالوا لا تخف ولا تحزن إننا منجوك وأهلك إلَّا امرأتك إننا منجوك وَأَهْلَكَ إلَّا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدينة أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكلبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين وعادوا وتمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم تصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفي العون وهام ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض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 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٱتْلُ مَآ أُوحِىٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أكبر.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 وكذلك أنزلنا ذا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء ذائما يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخضوا بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا هذا إلا الظالمون وقالوا لولذا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن هذا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كف بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لا جاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا قوم ويقول ما كنتم تعملون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 تِغُرَفَذْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأِنَّ مِنْ دَابَةِ اللَّهِ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَاؤُكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 نزل من السماء ذائما ذاء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا ذا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان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 أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ